An hijġrati, An nabi, Isalallah, Wali, Hiwassalam. An lati kanat marħalaten, ġadida. Fiħħajat, An nabi, Isalallah, Wali, Hiwassalam. Wafiħħajat, Il-Muslimin. Wala fi sira tiħa ula il-axjar xajru uswa. Fakat taraku diarahum. Wamwalahum. Wabadaru il-al hijġrati. فرارا بدينهم تركوا كل شيء من ورائهم وخرجوا بدينهم فلنا في هؤلاء العظماء خير اسوه وهؤلاء الاخيار بينوا لنا ماذا يجب على الانسان ان يفعل او ما هو السبيل الذي يجب على الانسان ان يسلكه في حالة الضعف وعند عدم القدرة على إظهار دينه في أي بلد كان فإنه يجب عليه أن يترسم خطى هؤلاء العظماء وأن يسير على نهجهم وأن ينتقل من البلد الذي هو يعيش فيه إلى بلد آخر يستطيع إظهار دينه فيه وأما الذي لا يتمكن من إظهار دينه في بلد ما ثم لم يهاجر لم يخرج من هذا البلد فقد وقع في كبيرة من الكبائر وهو ظالم لنفسه وقد توعده الحق سبحانه وتعالى بقوله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 لأنهم مكثوا في أرض لا يستطيعون إظهار دينهم فيها مع قدرتهم على الخروج منها بالطبع وقد كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حدثا عظيما فرق الله عز وجل به بين أوليائه وأعدائه وبين الحق والباطل وجعلها الله سبحانه وتعالى مبدا لاعزاز دينه واقامه دوله الاسلام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكه اول بلد حيث نزل الوحي واحب البقاع الى الله عز وجل والى رسوله مكه احب البقاع الى الله ورسوله ومع ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم منها مهاجرا الى المدينه فارا بدينه صلى الله عليه وسلم وهكذا تبعه الصحابه الكرام هم ايضا تركوا كل شيء من خلفهم وخرجوا الى المدينه حيث يستطيعون عبادة الله عز وجل على راحتهم حيث يستطيعون عبادة الله سبحانه وتعالى في العلم كما أرادهم الله سبحانه وتعالى وجعلت قريش بعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة جعلت قريش تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتطلبه من كل وجه ولكن الله سبحانه وتعالى كان مع نبيه وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه يحفظهما بعنايته ويرعاهما برعايته حتى أن قريشاً أيها الأحبة وقفت على باب الغار الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه فلم يروهم ويقول أبو بكر رضي الله عنه في تلك اللحظة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو ان احدهم نظر الى قدميه لابصرنا لرانا لو نظر الى قدمه لابصرنا فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له المصطفى وقلبه يفور بالايمان قال له كلمه عظيمه قال له لا تحزن ان الله معنا لا تحزن إن الله معنا وها انا أقول لكم جميعا أيها الأحبة من كان في كرب أو في هم أو في غم لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما يا لها من كلمة عظيمة ما ظنك باثنين الله ثالثهما ما كان الله سبحانه وتعالى ليتخلى عن نبيه في هذه اللحظة الحاسمة فانقلب أعداء الملة خائبين وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار بعد ثلاث ليال متجها نحو المدينة على طريق الساحل وبينما هما يمشيان في طريقهما إلى المدينة لحقهما سراقة ابن مالك وكان يومها مشركاً كافراً لحقهما سراقة ابن مالك يريد أن يقبض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر رضي الله عنه فالتفت أبو بكر وقال يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا ما نصنع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه مطمئن بالايمان مؤكدا لما قاله من قبل لا تحزن ان الله معنا فماذا كانت العاقبه ايها الاحبه حدثت معجزه كبيره فدنا سراقه بن مالك حتى اذا سمع قراءة رسول الله للقرآن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في قراءة القرآن يقرأ القرآن متوكلا على ربه سبحانه وتعالى فلما سمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم غاص فرسه في الأرض اختفت قدماه في الأرض دخلت في الأرض حتى مس بطنها الأرض مع أن الأرض كانت صلبة فنزل سراقة ابن مالك يتعجب من هذا الأمر فزجرها فقامت فركبها مرة أخرى فتبعهما ولكنه لما دنا منهما غاص الفرس مرة أخرى في الأرض فوقع في نفسه أن أمر هذا الرجل سيظهر أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتغلب على قومه فناداهما بالأمان وعرض عليهما الزاد والمتاع خذوا ما شئتم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل أو لم يأخذ منه شيئا وإنما طلب منه أن يرجع وأن يعمل على تخفيف الطلب عنهم أي أن يعمل على منع الباحثين عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوصول إليه فرجع سراقة بن مالك وجعل لا يلقى أحدا إلا رده يقول له هذه الجهة قد كفيتكم إياها قد بحثت عن محمد فما وجدته في هذه الجهة ارجعوا يردهم فسبحان الله كيف سخر الله عز وجل هذا الرجل الذي خرج من بيته في الأصل يريد أن يلقي القبض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر رضي الله عنه وأن يقوم بتسليمهما إلى أعدائهما من الكفار فإذا به يعود إلى قومه وقد عرض عليهما على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر المتاع والزاد وها هو الآن يعمل على نصرتهم وإعانتهم وكف الاذى عنهم سبحان الله وهكذا كل من كان الله معه أيها الأحبة لن يضره أحد على المسلم أن يؤمن إيمانا جازما بأن الله سبحانه وتعالى معه في الشدائد في الكربات عند المشاكل عند الهموم الله سبحانه وتعالى معه والعاقبة تكون له ولما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بأمان خرج الناس في الطرقات وعلى البيوت والأطفال يصرخون ويقولون الله أكبر جاء رسول الله الله أكبر جاء رسول الله يوم عظيم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مرحلة جديدة في حياة المهاجرين والأنصار الله سبحانه وتعالى أعزهم بعد ذلك كما تعلمون اقاموا دولة وحاربوا المشركين واستطاعوا نشر الإسلام في جزيرة العرب وبعد ذلك في أرجاء الدنيا مرحلة جديدة الله أكبر جاء رسول الله يقول أنس رضي الله عنه وكان هو أيضا يومئذ من جملة هؤلاء الغلمان هؤلاء الأطفال يقول وهو يتحدث عن يوم وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يقول ما رأينا منظرا شبيها به ما رأينا منظرا شبيها به وقال انس رضي الله عنه شهدته أي النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينه فما رايت يوما قط كان اضواء ولا احسن من اليوم الذي دخل المدينه علينا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أول شيء شرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد لدوره ومكانته العظيمة في الإسلام فالمسجد أيها الأحبة هو مكان العبادة وهو منتدى للمسلمين وهو مكان تشاور المسلمين en we en من علماء اليهود قرأ التوراة وعرف ما فيها من الآيات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بالحق هذا عالم من علماء اليهود يقول للمصطفى صلى الله عليه وسلم وقد كان عالما Bikutu bil yahood yakoolu li'l-Mustafaa sallallahu alayhi wasallam sallam, asjahadu anna Karasulullah, rasoolu wa anna ka jikta bilh haq. Faa arsala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, ila yahoodi al-Madeena, yasaluhum an abdillahi bin salam. Ma qawlukum fi abdillahi? Fakalu bi Sautin waahid, sayeduna, Wabnu abn sayedina, wa alimuna, wa alimina, فلما خرج عليهم عبد الله بن سلام معلنا اسلامه صادعا بكلمه الحق صادعا بكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله رموه مباشره بالكذب والفجور وفي روايه اخرى قالوا شرنا وابن شرنا سبحان الله قبل قليل سئلوا عنه فقالوا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا فلما أخبروا بإسلامه قالوا شرنا وابن شرنا وهذا أكبر دليل على رفضهم لدعوة الإسلام أحبة في الله خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة من أحب البقاع إلى قلبه مهاجرا إلى المدينة ليقيم دعوه الله ولينصح العباد فاتقوا الله عباد الله واقتبسوا من هجرته دروسا اقتبسوا من هجره النبي صلى الله عليه وسلم العظات والتعاليم والارشادات واهجروا على الاقل المعاصي والشهوات والشبهات التي ركبت القلوب أهجروا هذه المعاصي وهذه الشهوات وهذه البدع أيها الأحبة فهاجروا بقلوبكم على الأقل إلى ربكم سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة له وهاجروا بقلوبكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته والعمل بما جاء به نسأل الله عز وجل